118. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 119. كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين 110. وما أدراك ما عليون 111. كتاب مرقوم 112. يشهده المقربون 124-على الأبرار لفي نعيم 125-على الأرائك ينظرون 126-تعرف في وجوههم نظرة النعيم 127-يسقون من رحيق مختوم 128-ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 129-ومزاجه من تسنين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 لضالون وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون